ただいまだいま ح いまだいまだいまだ عين آنية، ليس لهم まだいまだいまだいまだ ي まだいまだいまだいまだいまだいま يومئذ ن ا ع م ة لسعيها راضيه في ج ن ة ع ا ل ي ة لا يسمع فيها لاغيه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 لست عليهم ب م س ي ط ر إ ل ا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب ا ل أ ك ب ر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم